والذين يؤتون ما أنت وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات.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 دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجآرون لا تجأر اليوم إنكم كانت آياتي تُتلى عليكم فكونتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرًا تهجرون أَفَلَمْ يَدْبَرْ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 وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهؤلاء لفسدت السماوات والأرض لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتينا ذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير فخراج ربك خير وهو خير الرزقين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 ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد Bابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبرسون